قاتلهم الله ان ما يفكون واذا قيل لهم تعالوا يستو فير لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورايتهم يصدون لو ورؤوسهم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 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا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 يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وأن 114. ويقوم مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين